كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثؤ أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين